إنا هديناه السبيل إما شاكرون وإما كفوران إن اعتدنا ل الكافرين سلاسل وأغلال وساعيران إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفوران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 وجزه بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسه ولا زم هريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليل